24 شارع الحجاز ده عنوان القصيدة جنبك انتاكي على طول وبقول لها تدلعي وتبغددي وتفاخري وتباعي قولي لكل الناس دعشقني والله لم العيال حوالي يزفوني زازوا علي وحدفوني يقوب من اللي سبت عينيكي لفوني وانا اللي استاهل كل يوم مركو نقول تاني اتدلعي وتبغددي وتفاخري وتباهي قولي لكل الناس دعشقني والله لم العيال حوالي يزفوني فاضوا علي وحدفوني طوب من اللي ست عينيكي لفوني وانا اللي استاهل كل يوم مرجو فدلعي وتبغدي وتصخري وتباهي ادي ضحية كمان في دار مشك الساهي موت الضحايا جزايا من اللي وديتك حبيتك انا اللي وديتك والحد حد ما وديتوش ولا حد وديتك وجلعت كل سنيني على قصرك ضفرت شعرك عش جوايا بايعت حكمك وابتديت عصرك وقفت ورا عرشك ومسكت هوايا موت الضحايا جزايا وكلها ضحايا مين اللي قال الحب اخره عمار الحب آخر هايا فرحايا الجسوة طاحنة والحجر دوار فاددلعي واتبغددي واتفاخري واتباهي واستنكري من عزتي واستهتري بجاهي خليني مضرب مثل من بعد هيبة ووزن كب المرار في العسل ومل الفرح في يعني انت أولهم ولا انت أول هم واللهمتي أولهم واللهمتي أول سهم تسمني وتسم لو تكشفي ظهري تلقي السهام علامات وأنا زي زرع في هوى والطاحير على موت العلالي شرف بس اسمها موت مش عدل تبقي في طرف وأنا بطفح البكوت ما يا إما نقسمهم وخزة قصاد وخزة يا إما لم وخزة توته يا حدوتا وبججد ببراحتك والدلع براحتك طعم الهزيمة جزا للي يزور ساحتك وأنا قلبي يا ما غلب مش عيبي بات مغلوب أهو برضو فتينا وكفرنا بيك زنوب ولحسنا من شهدك ولحسنا من شهدك واشردنا من ريجك وسكرنا من كاسك وكسرنا إبريقك وطعمنا من حسنك وشبعنا ببريقك ومشينا في طريقك ورجعنا ملوي اليد جرحي قصاد جرحك ولا حد ظالم ولم تفكرانا رجال خيبانا نبكي على النسوان ونسح في بوكان كنت اسألي نانا اللي اسمها نانا يا دوب زعلنا يومين وهي دنيا لهيانا حبكي عليك ما تكذبيش عم ناس الناس دي عرفاني قلبي خشب لو غطس بيجب من داني فما تحرجيش روحك وتقولي دعشقني بدل ما صحباتك يقولولي كادي دقني حبي على جدك واحكي على جدك وانجا تسرتنا في يوم بقلزمي تدلعي ماش، تتبغضي، ها، وتقولي حبني موت، برضو ما يجراشي، بس أنتي من جوا فهمة إني زمنك ماخت، وبيجتي زي أميرة قلبها شحات، لفي على أصحابي، سبيني في غيابي، قول إني عمرك يوم ما وقفت على باب، لكويتي قمصاني ولا جيتي زرتيني. ولا تعرف مكاني ولا تعرف الجيني واني يا دوب واحد دايب في دباديبك عامل كما عيل شابط في جلاليبك وانتي يا عيني اف زهجانة مني خلاص عملت زار بالدف وسكتي كل الناس وانا برضو لك معلش حظك كده ربك لك روحي يا شاطرة هناك انضمي للقلبون أنا كل عشرتي بيك اتنين وعشرين يوم عملت نفسك حكاية ومحبة فياضة ومخدة بكاية وسهر وسهد وويل وبكى وغنى ومواويل في اتنين وعشرين ليل على أي حال شكرا وشكرا ثم شكرا للقصيدة قلما لما تأتيني يا امرأة بأفكار جديدة